قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن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 واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكاء